فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون واذكر أيها النبي حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتوضحن للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليه بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه فشتموا الحق واظهروا الباطل واستبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا كالجاه والمال الذي قد ينالونه. له فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله أيها الاخوه هذه الآية الكريمة تبين الميثاق الذي أخذه الله تعالى على من من الله عليه بالعلم وهو أنهم عليهم أن يبينوا للناس كتاب الله تعالى ونه عن كثمانه ونب... ونه عن تركه وراء ظهورهم ونه عن تلبيس الحق بالباطل وليحذر الإنسان اذا فعل هذا لاجل حطام الدنيا لأن الدنيا جميع الدنيا قليل. فاذا لا بد ان نتذكر العلماء والميثاق ولا يقول انسان لاني لا أطلب العلم حتى لا اتحمل المسؤوليه لا الجميع مطالبون بالعلم والجميع مطالبون بالعمل والجميع مطالبون بتبليغ رسالات الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تظنن يا أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير لا تظننهم بمن جاتل من العذاب وسلاما بل محلهم جهنم ولهم فيها عذاب موج هذه الآية الكريمة ايها الاخوه تبين خطورة الإنسان إذا تشبع بما لم يعط أو أنه تظاهر بفعل خير وهو ليس من أهل الخير وكثيرا ما يحصل هذا فقد يكلف إنسان بإيصال مال لزكاة أو صدقة ونحوها ثم يتظاهر هذا الوكيل بأنه هو الأصيل وأنه هو صاحب الشعب أو يأتي يسمع أو يراي ونحو ذلك وتأمل في فجاء أول الآية لا تحسبن ثم جاء في وسط الآية فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب فهذا تهديد في غاية الخطورة للذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا والله على كل شيء قدير. فالسماء والأرض وما فيهما وما بينهما ملك لله تعالى وخلق لله تعالى وعبيد لله وربنا جل جلاله هو الذي يدبر ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما وما بينهما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقطرا لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده هذه الآية عظيمة وربنا جل جلاله خلق السماء ولم تكن سماء وخلق الأرض ولم تكن خلق وربنا جل جلاله خلق الشمس والقمر ثم تليل ونهار فهذه آيات ودلائل عجيبه تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى ولما قال ربنا لايات لاولي الالباب قال بين صفات هؤلاء اصحاب الالباب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 وفي حال اطجاعهم ويعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض قائلين يا ربنا ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا تنزهت عن العبث فجنبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظنا من السيئات ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار فإنك يا ربنا من تدخل النار فقد أهمته فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهمته وفضحته وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا داعيا للإيمان وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا آمن بالله آمن بالله ربكم إلها واحدا فآمنا بما يدعو إليه واتبعنا شريعته فاستر ذنوبنا فلا تفرحنا وتجاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بها وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد ربنا وأعطنا ما وعدتنا على السنة رسولك من الهدايه والنصر في الدنيا ولا تصلحنا يوم القيامة بدخول النار إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك من فوائد الآيات من صفات علماء السوء من اهل الكتاب كتم العلم واتباع الهوى والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعرف على صفاتهم حتى يحذرها وحتى يسير على الجادة مخالفا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين التفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له إذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر بالليل والنهار وأن يتفكر بالسماء والأرض والشواجب ويتفكر في روعة الخلق ليخضع لخالقه وباريه دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية الإنسان حينما يدعو ربه فهو يؤمن بوجود الخالق ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن الله سبحانه وتعالى يعلم حاله فالدعاء عبادة عظيمة يؤجر فيها الإنسان وفي الدعاء حسن الظن بالله تعالى فانتظار الفرج من الإيمان لأن فيه حسن الظن بالله تعالى. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.